مع القرآن أهلا بكم أيها الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة الثالثة من تلوات المساجد الآن نستمع أيها الإخوة إلى القارئ الشيخ منصور السالمي وشيخ منصور هو دعية وقارئ مؤثر وهو إمام مسجد توفي في جدة الشيخ منصور السالمي يتلو الآن سورة الإنسان من تلاوات المساجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا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 ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيبا وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا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 لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذنيلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قد نروها تقديرًا ويُسقون فيها كأسا كان مزاجها ذم جبيلا عينا فيها تسمى سل سبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا آليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلو أساور من فضة وسقاهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن نحن ننزل عليك القرآن تزيلة، فاصبر لحكم ربك ولا تطيع منهم آثم أو كفورة، وذكر اسم ربك بكرة وعسيلة، ومن الليل ومن الليل فاسجد له وسبح ليل طويلة، إنها.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 والظالمين أعد لهم عذابا أديما إذن كان هذا أيها الأخوة هو القارئ الشيخ منصور السالمي والشيخ منصور هو دائته مشهور وقارئ مؤثر وأقتل جزاء الله خير سورة للإنسان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الإنسان في صلاة الصبح يوم الجمعة وذلك لما تضمنته من معاني يستغرق التبشير منها حيزا كبيرا ورسلنا صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن يبشر المؤمنين ولا شك أن من يصلي الصبح في جماعة فذلك مظنة الإيمان فأن يسمع صبيحة كل جمعة سورة الإنسان فذلك فذلك تحقق التبشير في فالسورة وإن أنذرت إلا أنه يغلب عليها التبشير ويمع ذلك تدل على الطريق إلى الله وتذكر بمكارم الأخلاق العليا مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن